لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل آ م ن و ع م ا ل ص ا س ل ا م ا ه وليتق <تصفيق> الله